مَالرُونينَ أَينَ مَا ثُقِفُ أُخِذُ وَقُِّلُ تَ قُتِيلَ سُنَّةَ اللهَّ فَّذينَ خَلَ مِ قَابل وَلَ تَددَ لِسُنَّةِل تَ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 خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَّا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَا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 بِعَذبَ اللهَّ لِمُنَافِقينَ وَلمُنَافقاتِ وَمُشْكينَ وَمُشركَاتِ وَيتُوبَ اللهَّهُ علىلَ المُؤمننينَ وَإِمُؤمنِنات وَكَانَ اللهَّهُ وَفُورر وَحيمَ بِسمِ اللاجِ الرَّحمَ الرحيم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 يَعْلَمُ مَا يَلْجُ فِي الأرض وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَى وَرَبِّي بِلَ تَأتِي النَّكُمعَ الغَيبِ لَا يَعَزُبُ عَْجُ مِسقَاالوا ذَرروةٍ في السَّموَاتِ وَل فِِ أَِّ وَلَا أَصغَر مِن ذَِكَ وَلَا أَكبرَُ إِل فيِي كِتَابِمُّ بِي ليجزي الذين آمَنُوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من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 إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذباً أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد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 إن في ذلك لآية لكل عبد مبين